فضيلة الشيخ عطية صقر كيف اهتم الإسلام بالطفل منذ نعومة أظفاره وما الحكمة في رضاعته عامين كاملين ولماذا اختص الأم بحضانته دون الأب ولماذا دع الرسول صلى الله عليه وسلم وحض على الرضاعة الطبيعية اهتم الإسلام بالطفل لا منذ نعومة أظفاره فقط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 إن الأمة تلقن رضيعها نوعا من التربية التلقائية بالمحاكاة وغيرها ينطبع ذلك في نفسه ويستمر معه أمدا طويلا ولذلك يجب أن تكون المرضع على أحسن ما يكون من الوجهة النفسية والصحية والخلقية والله أعلم